ولكن الله يزكي من يشاء. والله سميع عليم. والله سميع عليم. ولا يأتى لول الفضل منكم والسعة أيه. يُؤلِّقُوا لِلْقُرْبَى وَالْمَسَاكِنَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَأْتِنِي أُلُوَّ الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّاعَةِ أَيُؤَلِّقُوا لِلْقُرْبَى وَالْمَسَاكِنَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْيَعْفُو وَالْيَصْبَحُ وَالْيَعْفُو ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ والله غفور رحيم. والله غفور رحيم.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 نيه والاخره ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم لسنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يُوفِّيهم الله دينه الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبثين والخبثون للخبيثات, للخبيثات الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات الخبيثات للخبثين والخبثون للخبيثات الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرأون مما يقولون أولئك مجرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم لهم مغفرة ورزق كريم يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها يا نيسوا وتسلموا على أهلها ذلك خير لكم لعلكم تذكرون ذلك خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم فإن لم تجدوا فلا تدخلوا حلها حتى يؤذن لكم وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو اذكر لكم هو اذكر لكم والله بما تعملون عليم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 والله يعلم ما تبدون وما تكتمون والله يعلم ما تريدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وي فروجهم ذلك أزكى لهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون إن الله خبير وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن وهَرَمٌ منها وَالَّذِي يَضْرِبُ النَّبِخُمُرَ هُنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَأَرْيَامُ قُرُبِ النَّبِخُمُرَ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ لو أبنائه. أو بني إخوانهن، أو بني أخواتهن، أو نساء. أيمانهن أو التابعين أو نسائهن أو ما مهكت أيمانهن أو التابعين أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضرب النبي ليعلم ما يخفين من زينتهن ولا يضرب النبي ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وتوبوا إلى الله جميعا أيها وأنكح الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإماءكم وأنكح الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإماءكم إن يكونوا فقراء يغلهم الله من فضله. الله واسع العليم والله واسع العليم وليستعف في لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله وليستعف في الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. وأتهم من مال الله الذي أتاكم واتهم من مال الله الذي أتاكم ولا تكره فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا اللي تبتغوا عرض الحياة الدنيا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصرا لترتبوا من ضل الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ومن رَبُنَا فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ اكْرَهِهِ نَغْفُرُ رَحِيم وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا لنا إليكم آيات مبينات ومثل من الذين خلهم من قبلكم وما عيضة للمتقين. الله نور السماوات والأرض. الله نور مثل نوره, فيها مصباح مثل نوره كمشكات فيها مصباح. المصباح في زجاجة. المصباح في زجاجة. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقض من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية الزجاجة, <الزجاجة> كأنها كوكب دري يوقض من شجرة مباركة لا شرقية ولا غربية، لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسحنا، لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسح.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 ولا بنيون عن ذكر الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه يخافون يوما يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار ليجازيهم الله أحسن ما عمرو ويزيدهم من فضله. ليجازيهم الله أحسن ما عمرو ويزيدهم من فضله. والله يرزق من يشاء بغير حساب. والله يرزق من يشاء بغير حساب. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الضمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا والذين كفروا أعمالهم كسراب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 والله سريع الحساب. والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر اللجيم يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. أو كظلمات في بحر اللجيم يغشاه موج. من فوقه فوقه موجود من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذاء أخرج يده لم يكدي رها ظلمات بعضها فوق بعض إذاء أخرج يده لم يكدي رها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 ألم ترى أن الله يسبح لهم في السماوات والأرض ويصفّف كلٌّ قد علم صلاته وتسبيحه كلٌّ قد علم صلاته وتسبيحه والله عالم بما يفعلون. اللهم آمين بما يسالون ولله ملك السماوات والارض ولله ملك السماوات والارض والى الله المصير وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الورق يخرج من خلاله ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم ترى الودق يخرج من خلاله فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. فيصيب به من, من يكاد يذهب بالأبوص. هُوَ الَّذِي يُسَنِّبُهُ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ ذلك لاعبي ورثا لأولي الابصار والله خلق كل دابه مما والله دابة مما فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم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 الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأقننا ثم يتولى فريق منهم بعد ذلك ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأقنع ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. اِذَا دَعَوْا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ وَإِذَا دَعَوْا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ وَإِنْ 119. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليهم الذعينين 110. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله 111. أفي قلوبهم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون بل أولئك هم الظالمون.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 قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ وأقسموا بالله جهدة إيمانهم لأن موتهم لا يخرجون. واقسموا بالله جهدة إيمانهم لأن موتهم لا يخرجون. قل لا تقسموا قل لا تقسموا واعتم معروفة طاعة معروفة. إن الله خبير بما تعملون